بسم الله الرحمن الرحيم و اي يوم يبعثون ما ذا الذي جمع ما لهم وعده يحسب ان ما له اخلده كنال يوم ذا النهى الحضمه ومن ادها كن الحضمه نار الله الموقده ان في على الاخره ان عليهم موخذ في